I'm so, uh... حبيبي زي الأخبر علمني معنى السهر ويده في لمح البصر صحة الهوابية حبيبي زي الأمر علمني معنى السهر ويده في لمح البصر صحة الهوابية صغرام المنى واني بدو من سلام ولا حس يوم بيا قولوا حبيبي انا إني فغرام روح